أشهد أن محمد الرسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين كما ورد في صحيح مسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم وكان في عام الفيل على أرجح الأخوال مات أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه فولد يتيما صلى الله عليه وسلم أروا ابن إسحاق بسند جيد أن الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشر عيسى عليه السلام ورأت أمي حين حملت بي أن خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ولد سيد البشر ولد حبيب الرحمن ويا لها من ولادة ليست كأي ولادة لأنه بشر ليس كالبشر إنه سيد البشر وحبيب الرب عز وجل قام الثويبة مولاة أبي لهب بإرضاعه صلى الله عليه وسلم كما أرضعته مولاته أم أيمن وقد أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر وكعادة العرب من أهل الحضر أن يلتمس المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر لتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم ويلقن اللسان العربي في مهدهم فالتمس عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع واسترضى عليهم رأة من بني سعد وهي حليمة بنت أبي ذؤيب ورأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قصت منه العجب لما جاءت إلى مكة كانت الأيام أيام جدب وقحط وكانت معها أتان كانت أبطأ دابة في الركب مشيا لأجل الضعف والهزال وكانت معها ناقة لا تدر بقدرة من لبن وكان لها ولد صغير يبكي ويصرخ طوال الليل لأجل الجوع ولا ينام ولا يترك أبويه ينامان فلما جاءت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحلها وضعته في حجرها أقبل عليه ثديها بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب معه ابنها الصغير حتى روي ثم نام وقم زوجها إلى الناقة فوجدها حافلا باللبن فحلب منها من تهي بشربه ريا وشبعا ثم بات بخير ليلة ولما خرج راجعين إلى بادية بني سعد ركبت حليمة تلك الأتان وحملت معها النبي صلى الله عليه وسلم فأسرعت الأتان حتى قطعت بالركب ولم يستطع لحوقها شيء من الحمر وكيف لا ومن عليها هو حبيب الرحمن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولما قدم في ديارهما ديار بني سعد تقول حليمة وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والبركة وظل هكذا مدة الرضاعة صلى الله عليه وسلم ثم عادوا به إلى أهله وهم أحرس الناس على مكثه معهم فأتوا به إلى أمه فقالت لهم لو تركت ابني عندك حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة فرجعوا به مرة أخرى حتى إذا كان بعدهم بأشهر وفي السنة الرابعة من مولده صلى الله عليه وسلم حدثت تلك الحادثة العظيمة كما روى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه أي جمعه وضم بعضه إلى بعض ثم أعاده في مكانه فزع الغلمان إلى حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو متغير اللون قال أنس وكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم خشيت عليه حليمة بعد تلك الواقع فردته إلى أمه فرجع إلى أمه صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ ست سنين خرجت أمه تزور قبر زوجها بيثرب فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ نحو خمسمائة كيلو ومعها ولدها اليتيم صلى الله عليه وسلم وخادمتها أم أيمن وقيمها عبد المطلب فمكثت شهرا ثم رجعت وبينما هي راجعة إذ لحقها المرض في أوائل الطريق ثم اشتد حتى مادت بالأبواء بين مكة والمدينة فكفله جده عبد المطلب فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده بل كان يؤثره على أولاده صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام إلى فراش جده الذي كان لا يجلس عليه أحد غيره فيريد الناس أن يؤخره فيقول جده دعوا ابني هذا فوالله إن له لشأنا ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع ثم مات جده بعد سنتين فأوصى به إلى عمه أبي طالب فكفله عمه وأحسن إليه وحن عليه ورعاه وقد شب مع عمه أبي طالب تحت رعاية الله وحفظه له من أمور الجاهلية وعاداتها السيئة فكان أفضل قومه مرؤة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأمانة وأصدقهم حديثا وأبعدهم من الفحش والأذى ما رؤيا ملاحيا ولا ممايا أحدا حتى سماه قومه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة صلى الله على محمد Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wa sallam